مسهبيل لحب اللهلي والمعروف أنه سهل أن تحب ولكن صعب أن يحبك من أحبت أقول الله كريم يا إخوان الله بالعمل البسيط يرفع العب درجات عنده بالعمل البسيط الله يثيبه يثيبه أشياء أشياء كثيرة عليها فمحبة الله سهلة ليست بالأمر ليست بالأمر الصعب حتى يحبون الله نفعل الأوامر ونترك النواهي أبسط الطريق لمحبة الله أننا نفعل أوامره ونترك ونترك نواهي. أتظن هذه صعبة؟ ثم نتقرب إليه إذا أردت المحبة تزيد. إذا أردت المحبة تزيد فتקרב إلى الله أنت. كما قال الله في الحديث القسي. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى حتى أحبه. هو يحبه جل في علاه لفعله الطاعة. لكن يزيد حب الله يزيد حب الله له إذا تقرب إلى الله إلى الله أكثر. فرق بين من يتقرب وفين من وفرق بين من بين من يبتعد ويقص